بسم الله الرحمن الرحيم كان كل يوم يخش البيت يا جماعة يخش بقى يسيب لهم الدين ويجتم ويدرق ويخطط ويكسر واللي فيه يرزع فوش اللي قدامه وقابلوا الاخوة الأفاضل كده بسلوب طيب كده ورحيم بفضل لقى انفتح قلبه اليوم ده بقى أمه قاعدة في البيت هي وزوجته وأولاده فداخل يبتسم يقول السلام عليكم فأمه قلت له مالك حبيب الشر بره بيت <تصفيق> انت عيان ولا حاجة لا أبدا, لا ابدا الحمد لله انا كويس طب ليه يعني مفيش لسب ولا خط ولا يعني الكوكتيل الجميل بتاع كل يوم يعني لا لا, لا, لا الحمد لله خلاص ربنا هداني وده خلو وراح يصلي ايه في المسجد اللي الاخوة قالوه تعالى فيه راح المسجد بيصلي بيصلي ومع اول سبدة يزجدها لله قلوب قاسية تلاقي الراجل قاعد بيتفرج على أفلام ومسلسلات وأغاني من أدالي العشاء لحد قبل الفجر بنصف ساعة فيجي بقى عندي بقى شوية الكرآن اللي هيشتغر في الأخر يا ابن الله بقى فيك فيه لحسن الجهاز سيخن بان هيولع هو مش هيولع غلى حتة الكرآن دي بقى إنما بقى طول بقى ما الأغاني شغاله والمسلسلات و... وقبلك الجهاز شغال زي قولك ده تشيبة يا باني أصل بتعبيراته بان. علاج القلوب القاسية مرة لقيت كم من الشباب كبير جدا فوقفين فقلت فرصه عمري فوقفت وقفت فوق فوق في عمال يذكرهم بالله فجاه عدى واحد من شياطين الانس براكب عربية اول ما لقاه بيزكرهم بالله راح جاي جنبه وقعد يدكلكسات بصوت عالي عشان يغط على صوته وقعد يشتم فيه وعمال يعمل اصوات عالية جدا والرجل بتاعنا عمال برضه مستمر في كلامه في الاخر اخر ما منه عمل ايه راح فاتح له بيبان العربيه واقف جنبه ومولع الاغاني على الاخر وطلع بره العربيه يبقوا زي ضلال لقيتهم ده التصوير الحقنا هيا يا جماعة الشاب اللي كان معك دي عمل معاك العمالة دي كلها ان قالب البيه العربية دلوقتي هو في سكرات الموت تعال الحق تعال الحق تعال كريت من بيتي عليه ربنا ربنا جعلني سبب هلايته عمال اقول له كل لا اله الا الله وهو يقول لا كل لا اله الا الله لا كل إله الله. لا كل اله الا الله لا لا قلوب قاسيه كان جيت وهم المسجد لا شاب كده يعني ملوق نفسه كده وماشي بالعربيه كده على سرعه بسيطة فحاولوا ان هم ايه ماشيين وراه فرح جالي راح جالي من ورا فضل ان عايزين يتخانقوا معاه فرح نازل بسكين انتوا عايزين ايه أبداً بندعوك إلى جنة الدنيا نفسنا تيجي تصلي معانا بيقول أنا, انا والله النار دي ربنا ما خلقهاش الا عشانك سهران طول الليل في زنا وخمر وكذا شباب وخدوه في ايديه وخدوه في حضنه وتلعو بيه على المسجد وتلعو بيه على المسجد دخلوا على المسجد على اذان الفجر سبحان الله قام الامام في اللحظة دي يصلي بيهم. بيصلي يشاء المولى عزيزي شوف الاخضار ده لانما ربنا يقدر هداي الانسان فقرأ الامام كان رايح مالها ليا وماسك شنطة كبيرة وفاتح كلها بكاوي ويمسك البكو وبكبره كده يمشي للاستك ويرميه على الناس طول ما هو عمال يرمي دخل على الرقاصه قعد يرمي عليها يمكن مثلا عشرين بك بعد الأعدة دي ما خلصت وهو خارج برا لقى امراه عجوز فقيرة جدا وغلبانه قعدت على جنب فهو خارج بيقول له جنيه ربنا يبارك لك أتعش بيه وعشى ولاد الله الله يسهل الدنيا هي سبب كل شر وبلاء اللي بيخلي الاخ من الدنيا اللي مخلي الدنيا اللي مخلي الابن بيقتل أمه وبيقتل أبوه الدنيا، اللي مخلي الإنسان مشغول عن الصلاة وعن العبادة وعن السجود لله الدنيا، فالدنيا حائل بينك وبين الله. حائل بينك وبين الله. وترقنا بعض يوم يومئذ يموت في بعضه ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوم يومئذ. سافرين عظام الذين كانت اعينهم في غقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع يسر اخوانكم بتسجيلات التوبة للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقاهره اي يقدموا لكم هذا الاصدار الجديد لفضيله الشيخ محمود المصري أبو عمار وهب عنوان علاج القلوب القاسية والآن مع المادة وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته إنه وليه ذلك والقادر عليه حيا درس الليلة درس يعني في غاية الأهمين وأنا كنت عايز أعطي هذا الدرس في مسجد العزيز لكن أنتم أولى من غيركم ربنا برفيه هو الرزق ربنا يحفظه فدرس الليلة بعنوان آه قويس كده حلو ربنا بخليه بقى على كده على طوبة <تصفيق> كل أسبوع نقول ليه كده ربنا يحفظه درس الليلة بعنوان دواء القلوب القاسية أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا جميعا وأن يجعلنا من الخاشعين الباكين من خشية الله حدثنا الليلة عن مرض قسوة القلوب تلاقي الشاب أو مش الشاب بس شاب أو الشيخ أو المرأة أو الفتاة الكل تجد في بداية الالتزام ما شاء الله تجد نشوة الإيمان وحلوة الإيمان على وجهه، حس كذا بحلوة ويمكن أنت لما ترجع بالذاكرة أول يوم ربنا أكرمك وهذاك فيه. ما إحنا مجنش كده ما تولدناش ملتحين يعني لا خبلاك، وأنا لا أعلق الهداية على اللحية. خبلك مسألة دي كويس جدا. لا أعلق الهدايا على اللحية. قد يكون إنسان ملتحم ولكن هو لسه لحد أن ربنا ما هدوس. خيل؟ آه دي حقيقة؟ ممكن يكون ملتحي تيجي تعملو درهم مد... في الدرهم ودينار الناس الله لا تجي تعمله تلاقي الأخلاقات صعبة جدا يبقى لسه ايه؟ لسه مترباش لسه ما ايه؟ متعلمش لسه ما تهذبش فهم زي؟ وممكن تلقى واحد مش ملتحي وإيمانه يزم الجبال فالمسألة ليست بلال لكن يا حبذة عشان بس المسألة تنضبط يا حبذة لو اكتمل الظاهر مع البطل ليه؟ لأن ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله اسفه الحسن لما كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فتلاقي الشاب اول ما يلتزم ما شاء الله حلاوه الايمان وطعم الطاعه شيء فوق الوصف تلاقيه كده حاسس ان قلبه ده بالبلدي كده بيزقطط من الفرح ما هو النبي قال كده الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ذاق طعم الايمان إذا الإيمان ليه طعم اي نعم زي ما الاكل ليه طعم والكباب وال والتفاح والحيارة. خليك معايا طبعا نسويك من الكباب <تصفيق> اه يعني إيه فهم زي, زي ما الأكل ده ليه طعم يا جماعة في اللسان فالإيمان له طعم في القلب فهم زي ذاق طعم الإيمان حس إن قلبك بيستطعم الإيمان بيستطعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طيب تلاقيه في بداية الالتزام يجي يسمع آيات القرآن يا سلام تلاقي الدموع كده نزلة ما تتوقف يجي يسمع آآ آآ بعض يعني المواعف في أي درس من الدروس ترى خارج ما شاء الله يقول لك أنا من اللي هادي خلاص صح حديثه مع ربنا إن شاء الله قيام وصيام وتصدق ومش عارف وين ودعوة إلى الله وطلب علم ما شاء الله واحدة واحدة لم يتعاهد قلبه بالسقيه ما هو القلب لأيه الإيمان يا جماعة بيقدم في قلب الإنسان عمل زي التوب اللي احنا لابسينه من اللي قال كده حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث راطب براني في الكبير بسنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق التوب الإيمان يا جماعة بيقدم بيقدم في الجوف بتاع الإنسان في قلب الإنسان زي ما التوب اللي أنت شريده بيقدم لبست توب جديد ما شاء الله بعد سنة بقى جديد لا ممكن يتقطع أو يقدم فهمت زي؟ يعني ممكن يضيع خالص أو يقدم يبقى شكله قديم نفس الحكاية بالنسبة الإيمان إن لم تتعهد الإيمان أو القلب بالسقية والرعاية والغذاء على طول الإيمان يفضل إيه؟ ينزل واحدة واحدة لحد ما تلاقي مرة واحدة القلب ضاع تلاقي كل الشبهات والشهوات إيه؟ دخلت قلبك وسكنت وانت مش عارف تعمل إيه؟ فتأو أنت بتصلي بتصلي يا دوب أداء واجب مش أكتر من أنا داخل والله بمضي بمضي حضوره ماشي أنا مش حاسس بأي حاج القرآن يطلع عليك من أول والآخر قلبك ما يتحركش دموعك بالشهرين والثلاثة ما تنزلش أبدا تلاقي نفسك لو ذكر أو يأمامك يعني المواعظ من أفضل دعات الأمة لا يتأثر قلبك إيه السبب في ذا كله؟ لم تتعهد قلبك بالرعاية ولا بالغذاء غذاء القلب في إيه يا جماعة؟ غذاء القلب عكس غذاء البدن غذاء البدن في إيه؟ زي الأكل والشرب والمطعمات والنكاح والفسح والحلاف بقى المتعدني فهم زي غزاء القلب في حاجتين أول حاجة في طاعة الله وذكر الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب والحاجة الثانية في كثرة المصائب والصبر والرضا عليها يا سلام إزاي ده قال تلاقي ما شاء الله عضلاته وترابيسه ومجانس وبسم الله ما شاء الله يخش المسجد ده إيه يشيل عموزه من ده ومشهوره فهم زي؟ اه ما شاء الله وصحه وقوه هو أول ما يقول له ده أبوك مات يصعد يقع على طول من طول على طول الله وما الفين التربيس والمجانس والكلام ده كله قال لك ما هالرجلين مش هي اللي شال الجسم وما ليه اللي شايل الجسم القلب القلب ده لما يكون قوي قوي يعني ايه يعني بيضفق الدم بيتدفق منه قوة لا لا لا قوة الإمام في القلب قوية القلب ده يشيل واحد تاني ممكن يكون يعني إنسان فاضل كده وضعيف عينه مسكين ورفيع وعنده بيري بيري عظام عظامه وشهد حيات كده كوكتيل الأبراض وأول ما يقول له إيه ده أبوك وأمك وأختك وزوجتك وأولادك البيت ويعليه يا ها مر أحد فأعمل الحمد لله إنا لله وإنا إليه رسول يا سلام إذا تم وعشه إيه ده؟ قال لك آه قال بشاله قال بشاله إيه؟ أخذ بالأسباب كان راضيا على الله ومتوقع فأي شيء نحن إيه؟ فأي لحظة نحن عايشين في دنيا؟ نحن عايشين في جنة فهم زي؟ شيء طبيعي إن الدنيا بقى فيها إيه؟ منغصات وفيها مصائب وفيها, وفيها وفيها وفيها وفيها حاجات حلوة برضه فهم زي؟ آه يبقى أنا أعمل استعداد على كل حاجة على كل شيء أنا مستعد جاءت السراء الحمد لله جاءت الضراء الحمد لله يقول عمر رضي الله عنه ورضاه والله ما أبالي أيهما ركبت مطية الفقر أو مطية الغنى إن كان فقرا فصبر وأجل وإن كان غنى فشكر وأجل يا سلام يبقى زي ما ارتلك كده بتلاقي الشاب في بداية التزام شاء الله دايق حلوة الإيمان حلوة الطعام تلاقي وش منور صف أول ما شاء الله خمس صلوات فهم زي بعد كده واستقل الفطور يحصل له وإحنا كلمنا بكده في درسين في العزيز عن إيه عن الانتكاس وعن الغفل وقبلة سبحان الله فيجي مرة واحدة ليه مرة يعني بقي في الصف الثاني، في الصف الأخير، بيلحق الجماعة الثانية، بعد كده يصلي في بيتهم، بعد كده يسيب الصلاة خالص، بعد كده تليه على المقاهي. هاتي أناك هي واحدة أحبها، واحد. ولا تتبع خطوات الشيطان. إلى نفسه تكاسل عنده فطور عنده عنده، في النهاية كمان يلاقي قلبه غاليز جدا وعنده قسوة حتى في معاملته مع الآخرين. طيب، تعالوا نشوف الموضوع ده إزاي تعالك. هنقف مع أربع نقاط مهمة جدا إيه هي خطورة هذا المرض اللي هو قسوة القلب. أعراض المرض ده أسباب المرض ده علاج المرض ده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة يا جماعة خطورة مرض القصوى هيحرمك من حياة كثيرة جدا لو قلبك آسي هتتحرم من حياة كثيرة جدا أول حاجة حلاوة الإيمان هتلاقيها ذهبت من القلب أسأل الله عز وجل أن يرزخني حلاوة الإيمان هتلاقي حلاوة الإيمان بدأت تذهب شيء في شيء وتصد صاحبها عن الخير والهداية أي طريق خير كده في بداية أول ما يقول لك إيه؟ يعني تعالى نجمع فلوسنا اليتامة يا سلام أول من يبادر تعايزين نوزع الشراية كده ربنا يكرمنا لعله وعسى أختي تتحجب ولا أخي يلتزم ما شاء الله أول من يصابك بعد كده لما يجي لك على أي حاجة يا عم سيبك هو أنت اللي تسلح الكون خلاص بقى يعني هي وقف علي وتلاقي نفسك إيه بتصد عن إيه؟ عن أسباب الخير وعن هدايا تمام؟ وتلاقي نفسك بتغرق في الشهوات مرة مرة يدخل لك فتنة أو شبهة أو شبهة تلاقي نفسك إيه؟ ناس الله العفر عفوه تاني حاجة يا جماعة القصوة القلب تذهب الرحمة من القلب تلاقي الإنسان غريص وفظ جدا في تعاملاته مع الناس لا يبتسم, لا يبتسم إلا في حالة واحدة لو شاف فلوس إنما غير كده سبحان الله في ناس ما تبتسمش أبدا وإحنا دايما بالقول يا جماعة في دعوتنا عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة ولا نمل من تكرار هذه الجملة الله العظيم يا إخوة سبحان الله البسمة والرحمة دي في الدعوة لها أثر فعلا كالسحر الحلال تجد الإنسان سبحان الله يعني أذكر أنه لاحد كان حالا يروح مثلا بعض المصالح الحكومية يخلص أي أورا ولا بتاع سبحان الله من وجود البسمة على وش كده تلاقي الناس عمالة بتقرب عليه لسه مثلا بيخلصوا مصلحة ومستنين إيه يتنادى على أسمائهم سؤال بس الله برفيك وشاف إيه اللي خال استبشر حس كده بايه بانك انت انسان يعني مبتسم فش طب لو انت مكشر بقى وضارب ال 111 هيدي للخلف دور وإيه حتى لو عنده مصلحة مش جاهزة خلصة هيقضيف يوم تاني فهمسأل ايه عشان الغرز فالبسمة والرحمة اساس نجاح اي دعم ثالث حاجة تجلب له شيء طبيعي كراهية الناس ربنا قال ايه للنبي للنابي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك شو وده مين ده سيد ولد آدم أرحم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم اللي ربنا قال عنه إيه بالمؤمنين إيه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم طبعا شيء طبيعي لو الناس كرهت الإنسان ده هيحصل إيه فرقة وتنازع وزعل وشحناء يعني بالبلد كده هتخسر الناس اللي حواليك قصفة القلب ممكن تكون بوابة لدخول الشبهات والشهوات والمعاصي إلى قلب هذا الإنسان ليه؟ لأن قلبه زي لك بعيد عن مصدر النور بعيد عن مصدر الهداية مش قادر يفتح قلبه للقرآن مش قادر يفتح قلبه للسنة مش قادر يفتح قلبه لأي إنسان يذكره بالله سبحانه وتعالى تيجي بعد كده تلاقي صاحبها يقع تحت تهديد المولى جل وعلا حينما قال فويل للقاسية قلوبهم ايه؟ من ذكر الله سبحان الله إنسان ممكن قلبه يقصى لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ايه؟ بيقوله انت بكده ممكن تهدد لو عشت بالمنظر, بالمنظر د السيئة عيازًا بالله آخر حاجة تجعل الإنسان عرضة لإغواء الشياطين ربنا عليه سبحانه وتعالى فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فسد قلوبهم النتيجة بقى شوف الصمر بقى السيئة فز لهم الشيطان وما كانوا يعملون يبقى دفعوا جل سريعة كده إيه المضار والأشياء اللي ممكن إيه نجنيها من خطورة قصوة القلب طيب أعراض قصوة القلب أذيعا يا جماعة خمس أعراض صلى الله عليه على الحبيب الله عليه وسلم يعني ايه اعراض القسوه يعني ازاي او ايه الاشياء يا جماعه اللي تعرفني ان انا قلبي قاسي ولا مش قاسي في اعراض خمس اعراض لو لقيت عرض من دولت عندك يبقى قلبك في شيء من القسوه لو لقيت الخمسه عندك فام ازاي اه يبقى عندك ايه قسوه ايه مستحكمه ربنا عارفين عافيكم اول حاجه يا جماعة تدل على ان القلب ده آسف فعلا عدم التأثر بالموعظة أو بذكر الله جل وعلا فرق كبير جدا يا جماعة بين الموت وبين الحياة بين الظلمات وبين النور ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل حياة الذاكرين كحياة الغافلين أبدا أهل الذكر أهل الكرآن أهل السنة الناس اللي أقبلوا على الله سبحانه وتعالى ربنا بيطيب حياتهم شوف ربنا بيقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى الاثنين اتنين في أمر إيه في أمر التكليف وإيه والجزاء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن اللي يحصل بقى شوف بقى فائد تعقيب والسرعة والتوكيد بقى خب بقى فلنحيينه حياة طيبة وحياة جاءت هنا بصيغة إيه الناكرة لكن الناكرة دي للتحقير ولا للتعظيم لا للتعظيم ايه الدليل على كده السياق من المقيدات اللي وضح الكلام ده الكلمة اللي بعدها حياة وربنا وصفها لها ايه طيبا لان ربنا لما تكلم عن اليهود ليه ولا تجد انهم احرص الناس على حياة اي حياة اليهود عايز عايش اي عايش اكله يعني شوف شغالوا اي حاجة المؤمن ايه انه يأكل عايش فالمؤمن ما ربنا بيقول ايه فلنحيينه حياةً ربنا وصفها بأنها إيه؟ بأنها طيبة بعض الناس يا جماعة أصحاب الخلوب القاسية لو جيت تسمعه القرآن ما يطقش ما يطقش يسمع القرآن أبل تيت تسمعه حتى سبحان الله طب يا جماعة تصدقوا والله ده في ناس ما بتطقش حتى تسمع الأذام تخيل والله أذكر أخ, يعني أخ ضابط شرطة ملتزم ربنا يحفظه الله العظيم بيقسم لي بالله أنه في قسم من الأقسام بيقول لي قال واحد مسلم عمل على مضه على مدار السنة عشرين محضر عشان يلغو الأذان من المسجد اللي قبل بيقول له الأذان بيزعجني ليه؟ لأن الأذان بيجي له في وقت بصهل أعد فيه مصاهر يذق بالشبقام والمشافيه كم ده كله فالاذان ده بيؤذيه سبحان الله فهناك اذان لا تحب أن تسمع الاذان سبحان الله نسأل الله العفو والعافية فربنا بيقول لي يعني على الصنف ده بقى جماعة بيقول وإذا ذكر الله وحده إيه اللي يحصل إشمأزت شوف اللفظ حمل إزاي مجرد إنك تذكر أمامه الله تذكر أمامه القرآن تذكر أمامه سنة سيدنا نام صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون تجي القرآن من ألف للياء ولا يتأثر كب تقعدوا بقى تقعدوا عشر ساعات قدام الأغاني والأفلام يا سلام يسعد ولا يمل أبداً إليك يا سلام يفضل قاعد وكثير جداً بتشوف المناظر دي تلاقي الراجل قاعد بيتفرج على أفلام ومسلسلات وأغاني من أداني العشاء لحد قبل الفجر بنصف ساعة يجي بقى يختموا البرامج بايه كالعادة يفتحوا القرآن ويختبوا بايه تقوى يا أخي سبحان الله أخي ناس وارعة يعني. فهمزا اه ورقه ورقه كرتون خلي <تصفيق> بالك <تصفيق> اه <خلت ولك> فيجي بقى عندي بقى شويه اللي هيشتغل بقى في الاخر يا ابن الله يبارك فيك في لحسن الجهاز سيخ ينبقى هيولع <تصفيق> هو مش هيولع غير حته القران دي بقى انما بقى طول بقى ما الغالي شغاله والمسلسلات وخليك الجهاز شغال زي يقول لك ده توشيبا ياباني اصل بتاع بلاده سبحان الله فإنما بقى عند بقى الكرآن نزل نلعب فلا فيه فلزاك سبحان الله أذكر ثلاث قصص جميلة قوي والله لسه لسه قريقة النهاردة سبحان الله داعية كويتي ربنا يحفظهم جميعا يا رب داعية من الكويت بيقول كنت يعني إيه بحب ودايما بركز على حتة دي إن كل مسلم يجمع ربنا ادانه موهبة إنه يخدم بها دين الله سبحانه وتعالى أخ والله مبارح بيتصل بيعترفون فبيكلمني فبيقول لي بيقول لي أنا يعني انا جمعت إخواني في المنطقة اللي إحنا فيها، وقلنا إيه رأيكوا؟ ما تيجوا كل أسبوع نجتهد على واحد من العصاء اللي عايشين معنا في نفس الحاجز، نجتهد عليه بالهدى والدعاء، نقعد نخصص بالدعاء للونهار. في قيام الليل نعود ندعيه كلنا يا رب اهدي فلان يا رب اهدي فلان يا رب اش رح صدر الصلاة يا رب اش رح صدر بناته للحجاب يا رب يا رب نعود ندعي كده ونوديله هدايا ونكرمه ونحاول نبتسم في وش ونحاول لعل عسى ربنا يكرمنا ولأني يهدي الله بك رجل واحدا خير لك ايه من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهم هذا الداعية بيقول بقى كان دايداني افضل ماشي كده كل يوم مثلا بعد ايه صلاة العشاء اتمشى كده على الكورنيش في الحتت اللي فيها ايه شباب بقى قاعدين بقى واللي عمال بيهيص واللي بيغلي واللي واللي بيرقص وقعد ادعوهم واذكرهم بالله فبقى المرة لقيت كم من الشباب كبير جدا فوقفين فقلت فرصة عمري فوقف وقف, وقف عمال يذكرهم بالله فجاه عدى واحد من شياطين الانس نسال الله العفو ركب عربية عربيه اول ما لقاه عمال بالله راح جاي جنبه وقعد يدكلكسات بصوت عالي عشان يغطي على صوته وقعد يشتم فيه الداعيه يرد طبعا لا أخلاقه وتقول هو لازم ما يردش لأن الكلام ده من سنة مين؟ سنة النبي عليه السلام أنه ما يردش على حد شفت ديه؟ سبحان الله المهم الشاب ده بقى يعمل ايه؟ بيسموها في الدول الخليج بيفحط يعني بيعمل ايه؟ بيعمل خمسات بالعربية وعمال يعمل أصوات عالية جداً والرجل الدعاية عمل برضو مستمر في كلامه الشاب بيروح ويرجع برضو الدعاية مستمر. في الآخر، آخر مزيه منه عمل ايه؟ رحفة تحلو ببني العربيه ووقف جنبه مولع الأغاني على الآخر وطلع بره العربيه يقرقوا إزاي المجنون والداعية برضو مستمر خلص الداعية الكلام بتاعه وذكرهم بالله الناس تأثرت في الآخر خدوا التليفون بتاعه مشي بيقول ساعة أو ساعتين لقيتهم بيتصلوا بالتصوبيه إلحقنا خير يا جماعة قالوا له الشاب اللي كان بيعمل معك العمال دي كلها انقلب البيل العربيه دلوقتي هو في سكرات الموت تعال الحق شو سبحان الله بيقول جريت من بيتي عليه لبما ربنا يجعلني سبب هدايته في آخر اللحظة أو ينطق كلمة التوحيد بيقول جيت عليه هدايته الدماء نازلة من الأنف ومن الفم فعمل أقول له كل لا إله إلا الله وهو يقول لا كل لا إله إلا الله وهو يقول لا ومات على تلك الكلمة نسأل الله العفو العفية في المخابر دقاء مع داعية آخر كان عايش في أمريكا فبيقول في يوم الأيام وأنا بتمشى على من الكباري في نيويورك بيقول لقيت شاب واقف فوق الكبري وعمال يبصه على البحر كده وفي حالة كده يأس غريبة فدخلت أكلمه هو أمريكي دخلت أكلمه وأقوى بالله فلقيته هو مش مسلم أصلا فقعدت أكلم معه شوية كده وخدته معايا وبرلين وبرحمة وفام زور السيب الحلو راح واخده على المركز الإسلامي أول ما خده على المركز الإسلامي قعد يذكره بالله ويكلمه عن الإسلام وعن روعة هذا الدين وعظمة هذا الدين المهم الشاب ده بفضل الله أسلم خلال في بعد ما اسلم الشاب ده بيقول له ايه؟ بيقول له انت عارف انا كنت واقف على الكوبري ليه؟ قالوا ليه؟ قال له انا من ثلاث ساعات بالظبط كنت بستلم من الجامعة بتاعتي مكافئتين لانني حصدت او فزت برسالة الماجستير في علم ضخيط جدا من العلوم التي يعني ايه؟ يعني لا يجرؤ أحد على الا القليل علم ضخيط جدا خدت في رسالة ايه؟ ماجستير ادوني مكافئتين كبار جدا مكافئة ان انا اصغر واحد حصلت على الشهادة ديت والمكافأة الثانية لأنها خدت إرسالة الماجستير قالوا هم بيحتفلوا بي حسيت أن أنا نقصني حاجة كبيرة قوي حسيت أن أنا مش سعيد مش مبسوط فمشيت وخرقت وسبت الاحتفال وجيت أقف على الكبري وكان بعد ثلاث دقائق كنت هرم نفسه وانتحش لحق الدقائق قبل ما ينتحل بعد ديه بتلاث دقائق فأسلم هذا الشاب وبعد ذلك طلب العلم وأصبح الآن من مشاهير الدعاة إلى الله في أمريكا شوفه دي اه اوعى تفطر عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ويمكن انا ذكرت قبل كده شاب اللي كان عايش سنين طويلة بيشرب خمر وقبلوه الاخوه الافاضل كده باسلوب طيب كده ورحيم وذكروه بالله بفضل الله انفتح قلبه وكان داخل بقى على البيت كان كل يوم يخش البيت يا جماعة ربنا عارفني وعارفكم يخش بقى يسبي لهم الدين ويشتم ويدرب ويخبط ويكسر واللي في ايده يرزع في وش اللي قدامه مش فارقه معاه بقى فدخل اليوم ده بقى أمه أعدى في البيت هي وزوجته أولاده فداخل بيبتسم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأمه بتقول له ما يا حبيب الشر بره بعيد <تار dans l particular> <تار in the morning> انت عيان ولا حاجة قال لها لا أنا كنت عيان وخفيت يعني <abrupt following him> <ألها> أنا فهم زي أنا كنت عيان وخفيت الحمد لله بيت كويس يعني طب ليه يعني مفيش لسب ولا خبط ولا يعني الكوكتيل الجميل بتاع كل يوم يعني قال لها الحمد لله ربنا هداني والحمد لله ودخل وتوضى وراح يصلي ايه في المسجد اللي الإخوة قالوا له تعالى فيه راح المسجد بيصلي ومع أول سجدة يسجدها لله جل وعلا فاضت روحه إلى باريها جل وعلا يا سلام شفتها ديه سبحان الله يا معا آخر قصة أذكرها لكم في العنصر ده قصة تلاتة من الشباب تلاتة دول كانوا إخوة فاضل كانوا بيتوعدوا مع بعض إن أم واحد فيهم يتصل بالاثنين التانين أو أي حد يتصل بيهم ويتقابل أم التلاتة قبل صلاة الفجر بنصف ساعة ويروحوا مع بعض المسجد يخشوا يصلوا ركعتين كده ويجهزوا نفسهم وواحد يؤذن ويبتدوا ينتظروا المصلين وهكذا المن خرجين في يوم من الايام وهم راحين المسجد لقوا شاب كده ايه يعني ملوق نفسه كده وماشي بالعربيه كده على سرعة بسيطة وعمال مولع سيجاره وعاود بقى السجارة على جنب كده فام ازاي وعمال بقى ايه مولع الاغاني على الاخر فحاولوا يمشوا وراه فهو حاسس ان هم ايه ماشيين وراه فراح جري راح جاريين وراه بالعربيه فظنوا ان عايزين يتخانقوا معاه فرح نازل بسكين وقف العربية ونازل بسكين انتوا عايزين ايه طبعا ما شاء الله كان عريض المنكبين ومش قريب بالفلانكات كان حاجة حاجة جواخ معنى ما تشجعش ان حد يتخانق معاه فالمهم قال لهم انتوا عايزين ايه انا اقدر اعمل واسالهم احنا والله ابدا من السلام عليكم ده احنا جايين بنسلم على حضرتك قال لهم مشون ورايا ليه قال له ابدا ما ندعوكم الى جنه الدنيا فين جنه الدنيا البيت ربنا نفسنا تيجي تصلي معانا فبيقولوا السكينه سقطت من ايده لما سقطت من ايده بيقول لهم أنا ده أنا والله النار دي ربنا ما خلقاش إلا عشانا ده أنا كنت سهران طول الليل في زنا وخمر وكذا وكذا وكذا, وكذا أنا ممكن ربنا يقبلني قالوا ما يقبلكش ليه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله وخدوه في إيديهم وخدوه في حضنه وتلعوا بيه على المسجد دخلوا على المسجد على أذان الفجر سبحان الله قام الإمام في اللحظة دي يصلي بيهم بيصلي إشاء المولى عزيزي بالأخدار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 ذاك هذا الشاب بكاء مرير جدا وبعد الصلاة قال لهم معقول ربنا ممكن يقبلني بعد كل اللي أنا عملته ده ممكن ربنا قالوا لي طبعا وتكون من خيرة الناس ومن أفضل الناس وجلس يذكرونه بالله هذا الشاب تاب إلى الله وعاد إلى الله وبدأ في العبادة وفي طلب العلم سبحان الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبعد شهور يسيرة جدا نام على فراش الموت عرفوا إنه هو على فراش الموت راح عشان يذكروا بالله سبحانه وتعالى لسه واحد منهم بيقوله كل إله إلا الله قال اسكت قال لماذا؟ قال إني أسمع صوتا عجيبا قال له ما هو؟ قال والله إنه صوت الحور العين. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات هذا الشاب عند تلك الخاتمة الطيبة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم بأول حاجة قلنا ليه اللي هي الغفلة عن ذكر الله سبحانه حاجة جمود العين وعدم الخشوع في الصلاة تلاقي بيصلي اه لكن بس مش خشع واذا خشع تلاقي دموعه مش حضرة سبحان الله تلاقي دموعه بعيدة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره ازيزا كأزيز المرجل من البكاء صلاة عارف غلايان القدر الماء في القدر تسمع صوت غلايان في صدر النبي من شدة بكائه من خشية الله أبو بكر ثاني اثنين رضي الله عنه وارضان كان رجلا أسيفا كان إذا قرأ القرآن الناس الوراء ما يسمعوش هو بيقول إيه من كثرة بكائه من خشة الله عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشة الله سبحانه وتعالى يا جماعة ده في ناس زي ما قلنا في أول الدرس بيمر عليها شهر واثنين وثلاثة وما فيش دمعة واحدة تنزل من خشية الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وضح أن خشوع القلب ودمع العين من صفات العلماء الأطقية قال جل وعلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلى عليهم اللي بيحصل يخرون للأذكان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يا سلام. بل وضح المولى عز جل أن ذلك من علامات قوة الإيمان قال جل وعلا إنما المؤمنون وإنما للحص إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بل إن البكاء من خشية الله يجعلك يوم الإيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك حديث البخاري ومسلم. النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم بيقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر النبي من هؤلاء السبعة آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بل إن الله يحرم جسدك على النار بدمعة دمعة تخيل شوف النبعة ليه حديث عند أبي يعلى بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا من بينهما عين بكت من خشية الله ثالث علامة من علامات القصوى إن الإنسان صاحب القلب القاسلة لا يعطف على فقير ولا يرحم صغير ولا بيحب الناس بيكره الناس كلهم النبعة ليه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم شو بديه من في الأرض يرحمكم من في السماء الإنسان صاحب القلب اللين دايماً يا جمع يشعر بألم الغير ما ينفعش يبات شبعان وجار جعان ما ينفعش يبات هو مبصوت وجاره حزين ما ينفعش شوف الشيخ على الطنطاوي رحمه الله رحمة وسعة كان بيحكي جميلة جدا بيقول لما دخل الاستعمار بلاد الشام كنت بجمع الفلوس عشان أجمع الأكل والقوت لمين؟ للناس اللي هم يعني الاستعمار أخذ منهم أموالهم وديارهم وكده قال عديت من ضمن الناس اللي أنا عديت عشان أجمع منهم مال واحد تاجر كان غني جدا كان من أغنى الناس في المنطقة دي فعديت عليه يا أخي ربنا يحفظك إخوانك مرميين في الصحراء مش لقين حتى الخيام التي تؤيهم ومحتاجين أكل وغذاء وطعام قالوا أنا ماني بالكلام ده الأمر ما هوش عندي أنا بالنسبة لي ما حصلش حاجة. اللي يحصل لهم يحصل لهم ما أنا مالا. يوم ما يحصل لا أفعل. سبحان الله. ومشي الشيخ علي شنطاوي بيقولوا تمر الأيام وأنا بوزع التعيين الغذاء العيش ال مليان شوية رز وشيت حب بس كده بوذّع التعين على الناس اللي موجودين في المعسكر ده فجأة لقيت واحد قدامي بيجري ويهرب مني. فورتي رج ده بيهرب مني ليه؟ فذلّت مش غراي يمين شمال لحد ما وين؟ وقفت معاه مالك فرحمة الدّвор. قال له تمالك فيه إيه اللي حصل بتغرب مني ليه قال له أبداً. فاكر أنا مين قال له فاكر أنت التاجر اللي رفضت تعطيني المال لهؤلاء الناس قال له أيوة جاء الاستعمار وأخذ كل مالي. فليتك أخذت المال كله لأحتسبه, لأحتسبه عند الله سبحانه وتعالى رابح حاجة جماعة إن الإنسان صاحب القلب القاسي تلاقيه جريء جدا جريء جدا على معصية الله تقول له ان ربنا حرم الربا يتعامل بالربا حرم المزيكا يسمع المزيكا ربنا حرم النظر للنساء تلي ينظر للنساء وممكن واحد يبقى ايه يبقى عنده شبهه يقول لك والله العظيم انا ببص بس مش بشهوه انا ببص زي يختي بالظبط والله يعني عادي يعني انا شايفها جاية كده وما شاء الله وشها نور وما شاء الله واثر طع سبحان الله اقول له عندك هنا حكم من اثنين لو كنت بتبص من غير شهوه فقد ارتكبت محرما لأنك خالفته أمر الله جل وعلا كل المؤمنين غضوا من ابصاركم كل مين للمؤمنين فاثبت لهم الايمان ربنا ما قالش كل الكافرين ما قالش كل الفاسقين قال كل مين للمؤمنين هتقولك آه يبقى أنت مؤمن وتقرب كل حاجة بس برد غض بصر حتى لو كنت مؤمن وفأعل درجة الإيمان قبل لو بصيت بقى بشبهة أو بريبة أو بصيت بشهوة اللي يحصل يبقى جماعة بأن تقن من فعل المحرم فمزيه إلى زنا العين الذي قال عنه النبي كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النفر هتقولك المسألة عمن زاه يبقى لو نظرت من غير شهوة حرام عليك ولو نظرت بشهوة يبقى شد حرمة خامس حاجة ودي اخر حاجة من, ع... من اعراض قصوة القلب عدم التأثر بذكر الموت سبحان الله تعرفين يا جماعة اكتر حاجة تخلي القلب ليلين كثرة ذكر الموت عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قالك ايه أكثر من ذكر هادي من الذات وفي رواية هادي من لذات الموت ليه؟ لان ذكر الموت يا جماعة يخلي الدنيا دي كلها عندك ولا حاجة في النهاية أنا بقيت غني أنا بقيت فقير أنا بقيت قوي أنا بقيت ضعيف أنا بقيت صاحب جاه أنا ولا حاجة في النهاية الكل سيموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام فبزي كل شيء هالك إلا إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى فده يخليك تزهد في الدنيا لا تفرح إذا أقبلت الدنيا ولا تحزن إذا أدبرت الدنيا الدنيا جت الحمد لله فبيها ونعمة عين الدنيا مشت مع ألف سلافة فمزاي سبحان الله كان في رجل في دولة دولة من دول الخليج كان في السعودين هذا رجل هو بيحكي عن نفسه بيقول أننا كان عندي من قصوة القلب ما لا يعلمه إلا الله لدرجة أنه نوع هو كان شغال في جهاز الإسعاف اللي بيسموه هناك الهلال الأحمر. بيقول كنت أروح كل يوم الساعة اثنين بالليل ثلاثة بالليل في أي وقت يبقى يبلغون إني في حدث مثلا في طريق فلان أروح حلقي أكسد من الطاع وهناك الحوادث حوادث يعني فامزاي أنا أكسد من الطاع أشيل الرأس في إيده الرجلي في إيده التانية وما فيش مشكلة ولا قلبي بتأثر بالكلام ده كله ليل ونهار على الأغاني والشرب والكلام ده كله وعمره ما سجد, سجد لله سبحانه وتعالى. بيقول في يوم من الأيام. بلغوني عن حادثة على مدخل مدينة الرياض. ألف جريدة بسرعة عشان نشوف الحادثة دي. ألفك لقيت عربية ارتطمت بعمود كهربا. عمود إنارة عمود كهربا، فقطعت النور في المنطقة كلها عملت أفل عن. الوفوقات المنزل غريب جدا. لقيت العربية دخلة في العمود والعربية كلها يعني إيه الحديد كله معجون وداخل في بطن إيه لكن حاجة غريبة بقى هي اللي شغلته ايه هي. نور غريب جدا طالع من كبينة العربية مش كشفات العربية لا الكبينة نفسها من جوه فبيقول لما قربت فجئتي لقيت النور ده طالع من وش الرجل اللي بيموت اللي هو في سكرات الموت قال حاولت أنزع الحديد من بطنه وطلعه فالراجل بصله كده كان راجل ما شاء الله سنه معدق 60 لحيته بيضة وشكله كده وشه منور فقال له انت عايز تنكزني قال له اوه الله قال له جزاك الله خيرا فحاول ثاني قال له أنت عايز تنكزني بجد قال له أيو الله قال له جزاك الله خيرا لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزدى إليكم رجل معروفا فأردتم أن تكافئون فقول له جزاك الله خيرا لا أجد لك معروفا ولا مكافأة على ذلك إلا أن أوجه لك نصيحة أتقبل؟ قال أقبل قال أطفئ سجارتك واتق الله وحرس على أن تكون عبدا لله بس اكمتين دولت ورحمي فلما مات الثاني رمى السيجاره والكلام يعني دخل قلبه وبقى ماشي حزين جدا رجع سمع اذان الفجر اول مرة يحس بطعم تاني احساس غريب جدا اول ما سمع الاذان دخل وتوضا لاول مرة وصلى خلف الامام فلما صلى سمع قول الله جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال بلآن والله اقترب من الإمام بعد الصلاة منتهت وحكى له القصة فقال له الإمام احمد الله الذي أحيى قلبك بموت هذا الرجل ولم يرسل إليك ملك الموت في تلك اللحظة يا سلام فالإنسان محتاج أنه إيه؟ أنه يتعاهد قلبه يا جماعة قبل من القصوة تشتد عازم بالله طيب أسباب قصوة القلب فاضل لنا عنصرين أسباب قصوة القلب وعلاج قصوة القلب أسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا أسباب قصوة القلب أربع يا جماعة برضو بعد ما تصنع الحبيب صلى الله عليه وسلم أول حاجة الركون إلى الدنيا الدنيا دي جماعة هي سبب كل شر وبلاء اللي بيخلي الأخ مخاصم أخول مارض الدنيا اللي مخلي الأرحام متقطعة الدنيا اللي مخلي الابن بيقتل أمه بيقتل أبوه الدنيا اللي مخلي الإنسان مشغول عن الصلاة وعن العبادة وعن السجود لله الدنيا فالدنيا حائل بينك وبين الله اللي خلقها سبحانه وتعالى ولاه المسأل أعلى قديك مثل بسيط التسجيل دوت صنع ياباني تمام لما تيجي تعرف إيه اللي جوه التسجيل ده تعمل إيه تسأل اللي صنع تقوله بيشتغل إزاي لانك لو جبته من غير ما تشوف الكتالوج ولا تسأل اللي صنعه فهم ازاي اعزك الله ممكن تعرف ان ده بيشتغل ازاي ده بيتحط فيه ايه ده ما تعرفش ممكن تقلع الحذاء وتحطه جوه وتدوس بليه ما اشتغلش ماش اشتغل لازم يتحط شريط ما ينفعش تحط حذاء تيجي توصل بقى ما توصل فيشه تقوم دلق عليه ميه فهم ازاي او تحط له بنزين ما يشتغلش يبقى لازم تسأل مين اللي صنعه صح الله ولله المثل الاعلى اللي خلق الدنيا بيقول لك على حقيقه الدنيا في ايه واحده جميلة في صورة الحديد قال جل وعلا اعلموا ده اعلم من من, من فاطر السماوات الأرض اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كل دوت كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرة ثم يكون إيه حطام آه وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله واردوان واختصر لك ده كله في آخر جملة قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصدق ربك ولا تدوش سبحانه وتعالى لك شوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلمنا ويقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر هو النبي كبيري الكلام ده وبس نائدكا بيحول الكلام ده لواقع الصحابة شفوه وحاكلنا الكلام ده ايه زي دي اديك مثال بسيط خاص حديث عند الترمذي سنة صحيح سيدنا عبدالله مسعود هو الصحابة دخلوا على النبي في يوم الايام لقوه نايم على ايه على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف عندك فكرة ان النبي لو طلب من ربنا ان ربنا يحولل القرى الأرضية دي كلها كتل الذهب كان ربنا عملها لا صح لا هو في حد قال عند ربنا قد النبي على أقرب لواحد في الكون ده كله عند ربنا هو النبي عليه الصلاة سبحان الله فإذا النبع السلام عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر قول رواية ضعيفة. طيب لكن خلنا في المفيد النبع السلام لما لقوا نايم الحصير ايه أثر في جنب قال له المسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك بطاء يعني ايه يعني في رشلين حتة سجاتة كده بسيطة أو حتى يعني أي حاجة بس قماش تحتك كده يبقى لين كده تنام عليه فقال مالي وللدنيا ايه حتى الأمشة الجميلة البسيطة دي لتحط أو حتة السجالة دي هي دي الدنيا قال مالي والدنيا وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه بل وفي الصحيحين أن النبي كان أكثر دعائه كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض أبدا ده النهاردة يا جماعة ده في ناس النار بيبقى عندها بالربع مليون والنص مليون وال million فهم زين ويبقى ما شاء الله عنده عايش بشقة تمليك وعنده عربية على الزيرو وعنده محلات وشركات وخايف على مستقبل عياله تخيل سبحان الله شوف بقى هذا من في الناس سبحان الله تعالى وصل ايه؟ انه خايف على مستقبل يا سيدي الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان احنا لسه الله ايه؟ العشاء انت الان مطالب صح لو لا. قمت صليت الفجر دلوقتي يقبل منك ما يقبلش لسه ما جاش طيب لما ربنا ما طلبكش برز ما ربنا ما طلبكش بعبادة بكرة إلا إذا عشت البكرة إزاي أنت تطلب من ربنا رزق بكرة وأنت ما تضمنش تعيش لبكرة مهدي قدام دي يا جماعة صح لا طالما ربنا ما طلبكش بده أنت ما تطلبوش بده فهم زين فخلل المسألة يوم بيوم وعيش وما تخافش والله ما حدش بالبلد كذا من عش ما تخافش كل واحد ربنا يبي رزقه كان احد السلف برمج نادهم في يوم من الايام بيأكل فلاقضت وقف جمه فرملها حيث تتلحق خدت الحتة وجريت ورجعت بسرعة فقال لا ايه ده شايلة ليه واسدول ليه <تصفيق> يعني بيحقتها كلها فاستغرف حطينا حتة تاني فراحت وددق ورجعت تاني فقال لا لازم معرف الحكاية رملها التالتة ومش وراه فلاقضت اعمى في احدى الخرابات القطة دية لما تروح تأكل تجيب له نصيبه تأكله له وتروح تيدار على اكل نفسه سبحان الله شوف ربنا يصدر الله الرزق ازاي بلاش ده كله احد العلماء شاف حية عمياء على رأس نخلة والحيات في الغالب ما تطعش النخل تفضل في المياه الضحلة او في الحشائش او في الجحور لا دي طلع في ليه حية عمياء مش شايفه فربنا قدر لها تمشي في المكان ده عشان ما حدش يأذيها يقدر ربنا سبحانه وتعالى العالم ده واقف في عمارة عالية فشاف عصفور بيجي ويزأزأ للحية فالحية تسمعه فتفتح بقها فيحط لها الأكل ويمشي مع ان العصفور بيخاف من الحية والحية بتهاكل العصفور ربنا يحنن قلب الحية على عصفور ما تاكلوهش ويقوي قلب العصفور عشان يروح يحط الأكل في فم الحية فلا تضره شوف هده لي أخذ ليه عشان ربنا يسوق الرزق للحية من خلال عصفور ما تخافش الرزق ده ما تخافش منه والموت ما تخافش منه الموت يوم ما ربنا يقدره هيجي لك هيجيلك هيجيلك والرزق يوم ما ربنا يقدره هيجيلك غصب عن اي حد في الدنيا كلها احنا حكينا قبل كده قصه الشاب اللي كان مسافر وبعدين امه صحيت صبح تسمع الاخبار لقيت الايه الطقس الجوي ايه متقلب في امطار ورعد وبقالت لا ده الولد لو سافر كده الطياره تقع يموت ده ده ده دل الحيله ده اللي على الحجر فمزاه ابنائه الوحيد تعمل قالت انا سيبه نايم لحد اما معاد الطيارة يعدوا بعدين صحيح بعد اما معاد الطيارة عادة جبت صحيح ليه ميت. <تصفيق> يعني قد اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشياده اوعد فكر ان في شيء في الدنيا دي كلها يحول بينك وبين الرزق او الموت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند ابي نعيم باسناد الحسن قال لو هرب ابن ادم من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت لو رزقك جاي وانت جريت منه هيجري وارك الرزق هيجي لك لحد عندك لا تخافش فركون الى الدنيا من اعظم اسباب قصوة القلب تاني حاجة مصاحبة اهل القلوب او اصحاب القلوب القاسين. لما يكون واحد غريز وتيجي انت تصاحبه هتلاقي نفسك ايه لقط منه على طول إن بقى كده كما عند الترمذي بيسنات الحسن قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالد كده بننصح اي شاب او اي اخت لسه ملتزم اقول له سيب الشلة بتاعت زمن دي بقى فهم زي وخليك مع ايه مع شلة الصلاح مع الاخوة الافاضل اللي قاعدين قدامنا لدولا اسحب واحد كده من الاخوة الافاضل وخليك معاه هيعينك على طاعة ربنا بعد ما تقوى كده وتثبت يبقى زال فل كده ما شاء الله كتاب سنة وقرآن وفهم زي روح بقى ايه ارجع للشلة الاليمة دي بقى وادعوهم الى الله بس بعد ما تثبت وتقف على ارض صلبة مش تيجي بقى يا دوب أول ما تخش وتلتزم وتصلي بس يا دوب إيه مرة واحدة الفجر في جماعة وتقرأ حديث في رادس زين ترجع تقول بس أنا بقيت إيه عنتر مشد أنا واحد عنهم بقى يا الله هم هيدعوك يدعوك وهى إيه هيفتنو كتاني فهم زين؟ آه يبقى إيه تاني حاجة مصاحبة أصحاب القلوب القاسية كانت حاجة يا جماعة كثرة الذنوب كثر الذنوب بتأسف القلوب ده حقيقة سيدك أخت الله سانة بيقول كما عند أحمد والترمذي بسنن حسن قال إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نقطة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه لو تاب قلبه يرجع تاني يلمع يبقى زي الفل فإن أذنب فمزين اه يرجع تاني تنكت في نكته سوداء فإن زاد يفضل بقى ايه النكت السوداء تفضل ت... ايه تفضل تليس في قلبه حتى يعلو قلبه الران وذلك قوله جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلت بلق. ولذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله ما جفت الدموع إلا لقصوة القلوب وما قصت القلوب إلا لكثرة الذنوب. سبحان الله. أخ لسه بيحكي لي أول بارح أول بارح على ماسكر بيقول لي أيام ما قبل ما ربنا يكلم بني عمت الهداية كان في يوم من الأيام كان رايح ملها ليل. فأول ما دخل المال هالليلي لقى واحد رجل سري جدا ولاكب عربيه شبح أيام ما كانت الشبح لسه نزلة وخبالك أيام ما كانت معافش بمليون وخمسمائة ألف ولا كام حاجة زي كده يعني. وداخل ومعاه واحد وراه شغال معاه السواق بتاعه وماسك شنطة كبيرة وفتحها كلها بكاوي سبحان الله ويمسك البكو وبكبري كده شيل الأسك ويرميه على الناس طول مها مش عمال يرمي خش على البتاعة الخمارة ويرمى عليهم على التربريزات يرمى عليهم دخل على الرئاسة قعد يرمى عليه يجي مثلاً عشرين باكم سبحان الله بيقول لي العجيب ان انا قلت نفسي اشوف راجل ده يعني احواله ايه بعد الاعداء دي ما خلصت وقعد وانبسط والناس كلها عمالة تخدم عليه وتحييه وهو خارج برا لأمرأة عجوز فقيرة جداً وغلبانة قعد على جنب فهو خارج بتقول له جنيه ربنا يبارك لك أتعش بيه وعش أولاد قال الله يسهل لك سبحان, سبحان الله. الله هو ده المحروم هو ده المحروم. معين يا جماعة خالق ان ممكن الرجل ده لو كان دفع الجنيه ده للست المسكنة دي يمكن كان ربنا يغفر له اللي عمله جوه ده بالجنيه ده خيال ممكن انسان يزني بزنوب كتير جدا بالليل ويبقى بينه بالرقنا يعني بيعمل معاصي وذنوب لا يعلمها إلا الله ممكن هو خارج الصبح يلاقي طفل يتيم يطبطب بس على دماغه ويدينه بمبوناية ممكن ربنا يغفر له كل ده بالحيطة دي لا تفقد ايه؟ لأن أفضل العمل سرور انه يبقى كده حديث رواه براني في الكبير بسناد حسن والحديث ده يعني له واقع في قلب الواحد سبحان الله يعني أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم لما تدخل السعادة على قلب مسلم كده يا سلام على السعادة يا سلام على السرور سبحان الله رابع حاجة جماعة كثرة الكلام بغير ذكر الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها الحديث ضعيف لكن معنى صحيح كتر الكلام بغير ذكر الله بيأثر على القلب فعلا تعال كده هات أي واحد قول له تعال ندردش شويه هندردش في انواع العربيات وابيار البترول اللي طلعت واللي نزت واللي خلصت ومش عارف ايه وانواع الموضات اللي ناس والعمارات اللي طالعه وال هتلاقي في الاخر ايه, إيه الا نستفد من الكلام ده لم يبعدني عن الله فلن يقربني من الله الا لما, لما نقعد ونقعد نقرأ مع بعض القرآن نتعلم احكام التلاوه فمذيه نجلس وكل واحد واحد يقول أذكار الصباح أو يعون أو يقول أذكار المساء إذا كان في وقت المساء نجلس ونتعلم حديث من حديث النبي صلى الله عليه نتعلم تفسير آية كل ده يومود علينا بالبركة حديث ثاني بقى رأوه بيهاقي بسنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وإياك وكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أنا عايز بس تركز على حتى إيه كثرة الضحك يعني بعض الناس لما يجي أحد المحاضرة مثلاً ويلاقي الداعية مثلا قال كلمتين فالناس انبسطت يعني يقول لك لا ده كده ايه كثرة الضحك طب احنا قاعدين بنتكلم بقى لنا ساعه ونص ممكن تكون ابتسمت مره اتنين تلاته من اجل الترطيب على الجلس هل هذا كثرة الضحك طبعا لا انت وانت قاعد بتقول نكت لا ده بس من باب الترطيب ايه اه عشان بس المسألة بواضحة واضحه عشان ما بقاش الانسان فاهم ان كده ما ينفعش او ما يجوز لا يجوز والنبي كان بيضحك مع الصحابه صلى عليه صلى الله عليه وسلم ده النبي جاء إلى أحد الصحابة وراح مسكوا حضنه من وره والحديث عند الترمزي بإثنان أنت صحيح فحضروا من وره فقال من يشتري هذا العذق والنبي راح مغميه طبعا إيه الإيد ديت لما تحطت على وشهدات عرفت أنت عارف إيد النبي عاملة إزاي كانت أليا من الزبد. صلى الله عليه وسلم إيد النبي كتلاينة جدا سيدنا أنس الحديثة مسلم يقول ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي مافيش لحرير ولا دبك ولا أي حاجة فأم ذاهل سبحان الله مكنتش في حاجة ألين من كف النبي عليه السلام ولا شممت مسكة ولا عمبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم فأول ماحط الإيد اليد دي معروفة دي إيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذا العبد فهذا رجل قال له إيه إذا كان اسمه ظاهر على فكره قال إذا تجدني كاسداً يا رسول الله ده اللي الذي ما يسترواش خمس دراهم. فقال له صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست سيدنا يا سلام شو حديث تاني رواب ترميلي بإسناد حسن واحدة امرأة عجوز جاءت للنبي عسان فتقول له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أدخل الجنة قال لها لا إنه لا يدخل الجنة عجوز أخي بالك راحت راح تنعيط يعني عشان أنا عجزت غلط لتشغلش الجنة هو الجنة ما خلشتها غير الشباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن فجعلناهن فجعلنهن أبكارا عربا أطرابا هتبقي زي الأمر وانت دخل الجنة مش هتخش وانت عجوز هتخش وانت ايه وانت شاب فكان النبي يمزح صعصا لكن كان لا يمزح إلا صادقا صلى الله عليه وسلم بل كان يقول كما عند أبي داود بإسناد حسن أنا زعيم ببيت في وسط الجنة يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان, وإن كان مزحا طيب أخيرا بقى العلاج إيه يا جماعة نحن عمالين بنتكلم بقى عن مخاطر قسوة القلوب وعن أعراض قسوة القلوب وأسباب قسوة القلوب لحد ما أقولوب هاتئة السباب عايزين نشوف العلاج بقى فهم زي نقولي العلاج بس بعد ما اصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم هنقول ثمان وسائل في عجلة سريعة كده عن وسائل العلاج من قصوة القلوب. أول حاجة معرفة الله معرفة حقيقية. إنك تعرف ربنا. تعرف ربنا سبحانه وتعالى تعرف إنه هو المنعم. تعرف إنه هو الرقيب. إنه هو السميع. إنه هو البصير. تعرف نعم ربنا عليك. تعرف بطش الله وعذابه. ختبلت. تعرف إن ربنا هو المنتقم هو الجبار. تتعرف على الله كذا بالنهاية بأسمائه وصفاته. سبحانه وتعالى لما تعرف ان ربنا هو السميع هو البصير سبحانه وتعالى هو الرقيب يبقى تخاف ان ربنا سبحانه وتعالى يشوفك على اي معصية صح لا عارف في بلاد اوروبا يقول لك بعض الناس بقى اللي مش فاهمين يقول لك بصراحة هناك الامانة ما شاء الله ناس املاء يا اخي عندهم امانة فوق الوصف اقول لك ابدا ده هو امين غصب العلم ازاي كل محل فيه كاميرات لو حب يسرق حاجة الكاميرا جايبا تفهم زي تفهم زيك دخلت سوبر ماركس كير في امريكا وشائل المولى عز جل ايه ان يومها يعني رزق بقى شفت واحد حرام تفهم زيك انا داخل فالقيت راجل سيكوريتي بتاع المحل ده بينادى علي فالطوله خير فقال لي مش عفريو الكلام ده كله تفهم زيك اصلا انا في انجيز معيش انا اخر ثقافت هاوس فريد اخذ <خلت> بالك بس بحال الله فالأخ اللي معاه بقى كان يترجم أخي ما عايش في أمريكا قال ده بقول لك تفرج على حرامه لسه مسكينه حازم فبيمسكوا الحرامي وسرق مثلا سرق علبة السمنة يوقفوا ولازم يصوروه بعذبة السمنة للذكرى المرة أخذ بالك طبعا هو يبقى زعلان لو مكانش سمن النخرتين يعني فبقى من زين؟ أو الله يبقى صدق والله يا أخو لازم يصوروه بنفس الحاجة للسرق ويعلقوا لي الصورة في المحل فبيقول لي يا بوس كده كانوا جايبين لوحة كده فيها مئة حرامي زباطون في المحل ذلك لوحة شرف كده معالجينها كده اول مال عظيم وراح من البوليس راح صح واخذ فهم هناك امناق غصب عنهم تعرف ان مرة الكهرباء النور اطع في نيويورك نص ساعة اتسرق مئتين محل اول الله ابقى خلاص بقى فهم زي وبعدين بقى ايه اللي سرق واخذ ذلك سرق خلاص ومش واللي اتسرق برضو عايز يسرق فيعمل ايه جت الحكومه هم قالك يعني طبعا بياخدوا ضرائب جامده 33% من كل فرد فطبعا ايه لازم كل فرد ياخد حقه بقى اتسرق منك ايه لو كان اتسرق منه مثلا 20 تلفزيون يلو 200 تلفزيون اتفضل ثمن ال فده سرقهم وهم سرقوا ايه سرقوا الحكومة سبحان وربنا مسلطهم على بعض في نص ساعة بس اتسرق 200 محل امال لو كان النور قطع 24 ساعة كانوا جوم مصر ده كانوا خلاصوا علينا يعني. آه. فهو هتقولي نم أمنا الأمين هو الذي يعرف ربه جل وعلا بس هي دي الخلاصة هتبالك سبحان الله فلما تعرف ان ربنا هو المنعم هو, هو المنتقب هو الجبار تخشى بطش الله وعداد شوف ربنا عمل ايه في فرعون شوف ربنا عمل ايه في قارون شوف ربنا عمل ايه في النمرود عمل ايه في الأمم التي كفرت بالرسل آه. فتخشى من عزب الله لما تنظر بقى لنعم الله يا سلام البكري يا أخي تحس كده لنعم ربنا عليك ده أنا لو وعد أكلمك على نعم ربنا عليك وإن تعد ونعمة الله لا تحصوها والله ما تقدر تعد نعم ربنا عليك أنا مش هقول لك بقى نعمة العقل ولا ولنعمة الإسلام يعني نشوف نعمة الإسلام لوحدها ده نعمة عظيمة جدا شوف بقى يعني آلاف الملايين بيعبدون البقر من دون الله وهناك من يعبد بوزة تمثال بوزة وفي اللي بيعبد مش هتقول وانت ربنا اختارك عشان تكون موحدا لله نعمه ولا مش نعمة نعمة كبيرة جدا وفوق ده كله كمان لا ويجعلك من أهل السنة وفوق ده كله يأتي بك إلى المزج أنت فاكر أنت جايب مزجك ربنا هو الذي أتى بك إلى هنا هذا مقامك عند الله هو ده قدرك أنت غالي عند ربنا عشان ربنا عشان كده ربنا ايه جابك البيت ده ليه عشان وانت ماشي ربنا يقول للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت ده لو ما كانش فيه من الجلسة دي, إلا الحتة دي كفاية والله العظيم صح والله سبحان الله فايه شوف بقى ديك بس نعمتين بس كده في عجالة سريع بس بقى ما نصزر الحبيب سرَس نعمة النفس يا جماعة شوف أنت بتتنفس كده وتأخذ شهوك وزفير ما حدش بيحاسبك فامزاج لا في ضربيت مبيعات ولا في أي حاجة أو حاجة ما يمشي وسلك وأنت صح وأنت نايم الحمد لله مسألة سلك صح الله آم ما فيش الله هاليف في ولا دم ولا الكلام ده كله طب أنت تتنفس قد يف الدنيا حوالي عشر لتر عشر لتر دولة الليتر كام اه في المستشفيات كان قبل غلاء الدولار كان ب جنيه الله اعلم دلوقتي بقى بكام مش عارف يعني في الدقيقة تتنفس بكام بعشرين جنيه في الساعة شوف بكام بقى في اليوم بكام في الشهر بكام في العمر كله بكام عشان لما تيجي تصلي ما تقولش ايه انا لسه مديه حق لا ده انت لو قعدت عمرك كله ساجد لله ما توفوش نعمة واحدة سبحان الله صح ولا لا شوف العين العين اللي ان انت شايف بها دي نعمة كبيره جدا من عند ربنا العين دي انت فيها كام عدسه 5,000 آلاف عدسة، خمسة عدسة، عدسات تقرب وعدسات تبعد وعدسات تلون وعدسات تجيب يمين وعدسات تجيب شمال وعدسات عشان الضلم وعدسات عشان النور وعدسات عشان اه أيوه خمسة آلاف عم المشاهدين ولا كان عديتهم أنا معدتهم شو <تصفيق> هما أطباء بيقولوا كده خبلت شو صرت خيال كل دوا نعمة من عند ربنا بلاش ده كل هديك بس كده حتى كده علمية جميلة كده بس بعد ما تصل على الحبيب سلاس عالم سويدا يا جماعة بيقول معلومة عجيبة جداً أقرها الكرآن منذ مئات السنين بيقول أن الرجل إذا أتى زوجتها في الحلال فإن الرجل يتضفق منه المنية على ثلاث مرات كل مرة بيبقى فيها مئة مليون حيوان منه. يعني كم, كم, كم مليون يبقى تلتمئة مليون حيوان منهم كلهم بيموتوا مع هذا واحد بس الذي يحدث منه الإنجاب الحيوانات المنوية حينما تقترب من البويضة في غلاف غر خارجي بيطوفوا حوالين الجدار بتاع البويضة سبع مرات ده العالم شفت بكروسكوب دقيق جدا بيطوفوا حول البويضة سبع مرات عكس اتجاه عقارب الساعة يعني زي ايه؟ زي الطواف حول الكعب شوف تتخيل؟ فإذا أراد أن يقطحم هذا الجدار عشان يدخل على البويضة هيدخل منين؟ حالما له رأس وله جسد وله ذيل. شوف إيه تخيل في بالرأس الجدار البيض أول حيوان منوي يدخل فيلقح لقح البيضة في هذا الوقت بيقول لك تتزين كأنها عروس في ليلة زفافها تخيل فأول ما يحصل تلقيح خلاص كده البئر كله فين بره اللي يحصل الجدار اللي بره محاوط حيوان المنوي ده مع البيضة يتحول إلى موجات كهربائيا اللي أر بيسقق كأنه يقول لا تقترب فقد تم الزواج فمن أراد أن يقترب بعد ذلك فلا بد أن يقام عليه الحد فالكل يموت ألا توحد الله تخيل شوف معلومة أعجب من خيال فكأن الحدود تطبق بداخل الإنسان وهو لا يدري سبحان الله سبحان الخالق كان في واحد فقير يا جماعة كان بيشتكى من فقر كان هذا الرجل يحمل الكتاب الله عز وجل كان حفظ القرآن كله وفقير وعمال يشتكي أنا فقير والحالة ضنكي والمشعف والمش ايه فقال له تعالى كده تبتشتكي من ايه قال له من الفقر مش لائي قال له خلاص انا هعمل معك صفقة قال له اتفضل قال له هاخد من صدرك سورة البقرة وديك عشر تلاف جديد على الطرابيس قال له لا اطر قال له ناخد قلع عمران ونديك مئة الف اللي انت عايزه ناخد القرآن كله ونديك عشر مليون قال له والله ولا كنوز الدنيا قال له يعني معك الكنز دي كلها وبتشكو من الفقر يا أخي شوف سبحان الله شوف حاجة غريبة جدا كان هناك رجل من السلف كان كان جالسا هذا الرجل وقد قطعت يداه ورجلاه ايديه الاثنين اتقطعوا ورجليه الاثنين اتقطعوا وقد عمي بصره وضعف سمعه شوف كل البلد فكان يعني قاعد مع معادلوا كده على كرسي فكان يقول الحمد لله الذي أنعم علي بنعم لم ينعم بها على أحد من قبلي فواحد تقرب له قالوا نعمي ده انت فلأ ما اعلم به الله نعم، تقول لي نعمي نعمي قال سبحان الله أنعم علي بلسان ذاكر وقلب شاكر ألا أشكره على تلك النعمة طب ما غيري عنده ادين ورجلين وعين وسمع بيكفر بالله وأنا ربنا خد مني ادين ورجلين أو سمع وبصر لكن سيب لي قلب يشكره ولسان يذكره تاني حاجة من أسباب دفع قصوة القلب الاستعانة بالله حياة المفكة بأول حاجة استعنا بالله جماعة أنت تستعين بربنا قلبك أسئل يا رب لين ألبي أنا ألبي بني ذيك رب بين أصبعين وأصاب الرحمن أه شوف دقي لين ألبي وكل بلسان الحال والمقال اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمر إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويد إلا إليك ومن الرضا إلا عنك ومن الطلب إلا منك ومن الصبر إلا على بابك ومن الذل إلا في طاعتك ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم يا سلام حس كده بالذل دي كسر وانكسار لله سبحانه وتعالى تالت حاجة جماعة ذكر الله جل وعلم الذكر جماعة يلين القلوب يخلي الألب لين. لين ربنا ليه الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وسيدك سبحانه وتعالى يقول كما عند البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الإنسان الحي هو اللي بيذكر ربنا والميت ده سيبك منه وخلاص قلبه مات ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى والعبد دايما يذكر حبيبه سبحانه وتعالى يعني لو جت جمعت كده خمسة بعينه عشوائية كده من المجتمع. قلت لهم تعالوا غمها كل واحد يتكلم عن الحاجة اللي بيحبها. هتلاقي واحد منهم بيقول لك أنا بقى غاوي عربيات. آه يتكلم عن الشبح وشاف إيوه وموديل سنة 2002 وذاك وشاف إيوه. والتاني غاوي طيارات. والتالت هو موتسيكلات. والرابع وخامس والسادس لكن تلاقي المؤمن يقول أنا بقى لا أتحدث إلا عن ربي. أنا بحبه. والذين آمنوا أشد حبا لله. خلي أهل الدنيا يجروا دنيتهم أما أنا فلا يشغني إلا محبة الله محبة الله سبحانه وتعالى أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح يا جماعة في اليوم الواحد 12 ألف تسبيحة ويقول هذا بقدر ديتي كإني بفدي نفسي بدفع ديتي عشان أنجل من النار شك رجل إلى الحسن البصري قص قلبي فقال عليك بذكر الله جل وعلا الذكر يا جماعة بيكون باللسان أو بالقلب أو بالقلب واللسان وده أعلى أنواع الذكر طب الذكر كم نوع؟ خمس أنواع ذكر الله عند ورود الأمر احنا فضلين عشر دقيقة طولنا عليكم يا جماعة ربنا احفظكم يا فيك أنا نفسي معاكم والله لحد الاسباك <تصفيق> ربنا احفظكم أول نوع ذكر الله عند ورود الأمر يجي لك الأمر من عند ربنا يا أيها الذين أمانوا فعالوا كذا سامعنا وقطعنا يا رب على عين وعالرأس النبي بيقول لك أما كذا سمعنا وطعنا نسمع وانطيعي بنتك ذي إذا فعلت ذلك فأنت ذاكر لله ثاني نوع ذكر الله عند ورود النهى ربنا بيقول لك ما تعملش دي خلاص يا رب سمعنا وانتهينا النبي بيقول لك ما تعملش دي سمعنا وانتهينا بنتك ذي ذاكر لله طيب ذكر الله في الأحوال والمناسبات وانت داخل المسجد بتقول ذكر وانت خارج بتقول ذكر وانت بداخل البيت وانت خارج من البيت لما تشوف الريح لما تشوف الهلال كل ده ايه يبقى انت ذاكر لله رابع نوع الذكر المقيد بالعدد بعد ما بتصلي الفريضة بتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر ثلاثه الى اخر ايه الافكار الموظفه دي اللي هي الايه اللي هي لها عدد معين دي لو فعلتها فانت ذاكر لله اخر نوع من انواع الذكر ذكر الله المطلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله يا سلام يسهل عليك مسألة الذكر إن لم تتفهم معنى الذكر لما تيجي تقول سبحان الله يعني ايه؟ أنا بنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب فتبقى حاسس بيه بطعم الذكر لما تيجي تقول الحمد لله تشعر بنعم ربنا بتغبرك فبتحس بنعمه الكلمة لما تيجي تقول استغفر الله تحس ان زنوبك كتير قوي فانا بستغفر عشان ايه اخلص من ذنوبي طيب ايه الافضل يا جماعة تسبح ام تستغفر يعني لو انت عايز تلزم ذكر ايه اكثر نوع من انواع الذكر عايز تلزمه تسبح ولا تستغفر ها الله يبارك فيك ربنا يحفظك الامام ابن الجوزي دي كلمه جميله قوي قوي بس بعد ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول يا هذا واحد سأله قال له أسبح أما استغفر قال له يا هذا إن الثوب الوسخ في حاجة إلى الصابون أحوج منه إلى الطيب وضحت يعني الثوب لما يكون متوسخ يحتاج يتنظف بدل ما يتحط عليه العطر بعدين ممكن يتحط عليه القتر إنما لازم يقول إيه يتنظف فالاستغفار ينظف لك كل ذنوبك بفضل الله عز وجل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صرهم أن ينظر في صحيفة يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار سبحان الله طيب يبقى المسألة كمان إيه مسألة الذكر كمان جماعة مش بكثرة الذكر بس، ولا بكثرة العمل بالإخلاص أنت وانت بتذكر كده حسب معنى سبحان الله يا سلام تحس قلبك كده بيقولها قلبك بيقولها قبل لسانك أستغفر الله تحس أن أنت بتستغفر مش بواحد قاعد عمال يبص على الستات راح جاية ولا ففزة أستغفر الله أستغفر الله. <تصفيق> فامزين؟ لا منفحش. يبقى إيش زغل؟ لا. يبقى ده بيهر. صح لا. يبقى لازم من مواطعه اللسان مع مع القلب. صح لا. سبحان الله. فيقول جل وعلا تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم ايه أكثر عمل؟ لا أحسن عمل. أحسن عمل عليه أخلصه وأصوبه. طيب. رابع حاجة الدعاء. عايز ربنا يخلي قلبك لين يدحي. ادعي خلي عندك ثقة في الله خصوصا في أوقات استجابة الدعاء وأخص منها الثلث الأخير من الليل يا سلام ربك جل وعلا تصدق حديثك النبي بيقول والحديث رواه مسلم بيقول إن ربنا ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة لو كم مرة في العمر والله كان يبخير لو كم مرة في الشهر بخير لو كم مرة في الأسبوع باخير لكن ده ايه كل لينا ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل لينا فينادي على عباده من يدعوني فأجيب من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح سبحان الله طيب ولذلك النبي يدعو بقى ثلاث دعوات جمال أوي. أول أول دعوة كما عند مسلم كان يقول ايه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى يا سلام الدعوة تانية عند التلميذ بسنن الحسن كان يقول اللهم مقسم لنا من اللهم مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصي يا سلام الدعوة تالتة كما في الصحيحين كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا يا سلام يبقى ايه يبقى في خشية تبعك عن المعصية، ثاني حاجة قلب بيقشع، ثالث حاجة قلب منور النبي كان بيبدأ دعوات عوادله. خامس حاجة جماعة، نفضل لنا أربع حتى أصغر كذا تلاوة القرآن، تلاوة القرآن تلعين القلب طبعا ده أقتن الحجة تلعين القلب تلاوة القرآن. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، خبر الحد حلو أوه. ربنا لما ذكر العسل قال إيه؟ قال فيه شفاء للناس لكل الناس المؤمن والكافر إنما يجي عند القرآن ويقولك لا إيه؟ لا ده القرآن ده خاص بالمؤمنين بس لا ينتفع به إلا المؤمن وننزل من القرآن ما هو شفاءه ورحمته إيه ما قالش للناس قال للمؤمنين يا سلام القرآن عبر عن إيه رسائل من الله إلى عباده المؤمنين تخيل كده ولله المثل أعلى لو واحد من وزراء أو واحد من علية القوم بعت لك رسالة شخصية بالله عنك تعمل في دي تاخدها وتحضنها كده وتبعد عن الناس كده وتفتح وتقرأ ويا السلام لو أثنى عليك تحتاج تصورها وتنشرها في الجورمان أو تزعها على الانترنت أو أي حاجة صح لا طيب ولله المثل الأعلى تخيل بقى لما تكون رسائل جيالك من ربنا يا عبدي يا مؤمن افعل كذا ولا تفعل كذا لو عملت كده هدخلك كنا وهخليك في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واخليك تنعم باعظم نعمة انك تنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى حاطه بالك فاذا لما تيجي تقرأ كتاب الله عز وجل لازم تقرأ إيه بتدبر حته بقى ان واحد يمسك القران ويقول لك هعمل لنفسي ورد يومي الورد اليوم يعمل ايه يجري يعني انت عارف ايه عارف البغبغانات وانا بعد ورا بعض ما يتأثرش بالقران لا ايه انا بتدبر كده اقرا بتدبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بايه بهدوء كده وتدبر كان لدرجة أمنا عيشة بتقول لك لو حبيت تعد الحروف اللي بيقراها تقدر تعدها صلى الله على النبي محمد فتجد في الكرآن الوعد والوعيد تجد ذكر الجنة تجد ذكر النار سبحان الله سيد عمر بن يا جماعة كان بيمر قدام رجل أعرابي فوجده يقرأ صورة الطور فوصل إلى قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواكع حصل إيه عمر سقط من على الدابة وبكى وقال قسم حق ورب الكعبة قسم حق ورب الكعبة ومرض عمر شهرا كاملا يعوده الناس أن يزوره الناس لا يدرون ما به علي بن الفضيل بن عياد رحمة الله عليهما أبو بيقرأ في يوم الأيام وصلي فعلي دخل وراء من غير ما هو يدر هل لك؟ فسمع منه قوله جل وعلا وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فخر ميتا رحمه الله رحمة وسع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله يردد في آية وحده ويصلي ويبكي طول الليل بقى آية اللي هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شوف ربنا قال يعني الكرآن قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مفاني تقشعر منه جرود الذين يقشون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضي الله فما له من هذا ابحث عن قلبك وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل سادس حاجة فضلنا ستة وسبعة وثمانية سادس حاجة الإحسان إلى اليتامى إلى حديث جميل أول واضط براني في الكبير بسنة صحيح أن رجل جاء إلى النبي وشكى له قصوة قلبي فقال له النبي ودائما النبي لما كان حد يسألهم حاجة كان يديره حاجتين لما واحدة بتقول له يا رسول الله ألي هذا حج رفعت صبي صغير حديث البخاري فقال ألي هذا حج قال نعم ولكن أجل هي مسألتش على الأجل لكن النبي بديها إيه حكتين هنا راجل بقول له إيه بقول له يا رسول الله إني أشكو من قصوة قلبي فالنبي قال له إيه قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك حكتين هم قال أجل قال ارحم اليتيم وامسح رأسهم وأطعمهم من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك أول ثاني. طب تصل الراجل بيشتكي من أسوة القلب فالنبي قال له أتحب أن يرين قلبك وأن تدرك حاجتك قال أجل قال ارحم اليتيم وامسح رأسهم وأطعمهم من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك سابع حاجة زيارة المرضى عارفين يا جماعة الواحد لما يروح يزور مثلا أبنيش في جماعة مرضى مصيرين مرضى السرطان مثلا أو أي ناس عندهم أمراض شديدة أول ما تروح هناك تحس كده لأحوالهم في حالة انكسار وخشوع وزل لا يعلمهم إلا الله تحس بقدر النعم اللي ربنا أنعم عليك تلاقي قلبك عمال يلينا خصوصا لما تحسن إلى إنسان والله العظيم أنت وانت بتطعم اليتيم كأن اللقمة اللي بيأكلها نزل في ببقك أنت أنت اللي بتحس بحلوة اللقمة لما تيجي تعطي إنسان ضعيف أرملة وحدة مسكينة أو إنسان مسكين أو فقير أو وانت بتديله انت اللي حاسس بالسعادة دي سبحان الله لما تزور المريض فوق ده كله فوق الاحساس ده كله وفوق ان ربنا سبحانه وتعالى يزيل قصوة قلبك سبحان الله سبعين الف ملك ربنا يسخرهم لك في اليوم دو لو زرت المريض الصبح لك لحد بالليل ولو زرته بالليل لك لحد تاني من الصبح تام حاجة واخر حاجة لعلاج قصوة القلب تذكر الموت النبي قال كما عند الترمزي سنة صحيح أكثر ذكر هذه من يقول الربيع بن خثيم وعمن سادة التابعين قال إذا تركت ذكر الموت ساعة فسد قلبي ذكر الموت يزهد الإنسان في الدنيا يرغب في الآخرة يخلي قلبه رقيق جدا يخلي الدموع قريبة يخليه مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ذكر الموت يخليك تحس إن الدنيا دي ولا حاجة ولا تسوى أي حاجة سبحان الله أحد الملوك في الأزمنة التي مضت في يوم الأيام أعد الموكب بتاعه والأبهة والجواري والغلمان والحصنة والفمزاي وماشي فمعديين فالناس كلها كل أهل المدينة كل أهل القرية طالعين عمير فالراجل الأمير معدي وفرحانين إلا رجل الخياط ترزي قاعد عمالي خياط التوب بتاعه ومدي ظهره للأمير ومرضيش يبصره فالأمير الداي رجل ده مش عايز يبصر لي مش معجب بيها فرح رجع له فقال له كل الناس يتطلعون إلى ما أنا فيه إلا أنت لماذا؟ قال أيها الملك الملك اللي كان أبلك كان أعظم ملكا منك فمات ودفني وكان لي أخ فقير مات ودفن بالقبر الذي بجواري فجاء ذئب فنبش القبرين فاختلطت عظام الملك مع عظام أخي الفقير فوالله ما عرفنا عظام الملك من عظام الفقير فعلمت أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، فزهدت في الدنيا وما فيها. يا سلام، شوفت الديه، هي دي المسألة. تخيل نفسك كده وإنت على فراش الموت، ولا تملك أي شيء. سبت عربيتك، سبت شأتك، سبت زوجتك الحلوة، سبت أولادك، سبت مشاريعك، سبت أحلامك، وكما قال جل وعلا، ولقد جئتمونا فرادا، كما قال خناكم أول مرة. وطرقتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يا جماعة ده كان في نقاط سريعة عن علاج قصوة القلب محتاجين ان قلبينا يدين بهذه المناسبة أختم بكل واحدة بقول محتاجين لو قلبينا هيلين محتاجين اللين دوت ينستعملوا في الدعوة إلى الله عز وجل على سبيل المثال لو إن اللي قاعدين دلوقتي ربنا يبارك في كل الحاضرين ويجمعنا مع النبي في الجنة لو إن بنا شاب لسه أول مرة يخش المسجد ريت أخي فاضل يحتضنه يعملوا أحسن معاملة يدي له هدية يتألف قلبه لعن لو عسى يكون سبب هدايته لو إن واحد دخل النهاردة الأول مرة تخش المسجد ربما تكون جاية مش لابسة حجاب ربما تكون جاية بحجاب نص نص محدش يصخر منها. بالعكس خط خطوة طيبة وجات بيت ربنا تتألف قلبها تخديها في حضنك تحاول تحب بيها في الأخوات الملتزمات تكون يسبب في هدايتها تكون يسبب في التزامها ويكون كل دوة في ميزان حسناتك لسى الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في الدعوة إليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة